ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور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 في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه.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 وَسُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّهْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءٌ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 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى مماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وَيَنْتَهُ إِلَى الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ, كرماد اشْتَدَّتْ بِهِ الريح فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد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 فَلَا تَنُومُونِ وَلُوَّ أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلٍ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَدِينٌ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ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 الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدنوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواب يصنع لها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا الصلاة وينفقوا وينفقوا سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم يوم لا بيع فيه ولا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء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 واجنبني وبني أن نعبد الْأَصْنَامِ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فَإِنَّهُ مني ومن عصاني فَإِنَّكَ غفور رحيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذريتي بِوَادٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَوِّي إِلَيْهِمْ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 ربنا نغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلاً عما عم يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تَشْخَصُ فيه الأبصار ق نعير أوصهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء.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 وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزون منه الجبال